غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثر بِهِ نقع فوسق نبيه جمع إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحد على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عص لاتهم ساهون، الذين